الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لَنْ كُنْ رَمَاتِ وَأُنْبُجَ لَنْ نُمَاكْ نُومُ مات ونور الذين كفروا. Maks Wah, <laughs> wah, Oma tahtiin. أو أظن أن gesù Adam Mä en one own I'm <laughs> you. Amen. وقانو لا ولا أنزل عليهم I'm <laughs> not O God, you are the Or كل من ما في <تصفيق> السماء والأرض